اللَّهُ حِفْظَكَ وَكَنِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن وَتَصْفَحُ وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ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 بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك عدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا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 قدروا، ولا يسن من المحيط من نساءكم إن رتمهن فعدهن ثلاثه أشهر، ولا إلّم يحيون، وهلا الأحمال أجنهن أي ضع حملهن؟ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشُرًا ذلك أمر الله أنزله إليكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تغاروهن لتغيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حمله فإن أرعنن لكم فاتوهن أجرهن واتمرو بينكم بمعروف وإن تعسن فسترضعوا لهم الخرى لينفقوا سعة من سعته وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِنْفِقُهُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُشْرٍ يُسُرًا وَكَأَنْ قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خشرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم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 فقد صغت قلوبكم وإن تماهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل فصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك كوهير اسره ربه ان طلقكم ان يبدلهم ازواجا الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تؤذرن ما كل اسَرَ رَبُّكُمْ أَيُّ كَفِرَ عَنْكُمْ سَيَأْتِكُمْ وَيُدْخِلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ الصع ب أيديهم وبأيمانهم يَقُولُونَ رَبَّنَا يقولون نظلوا عليهم ومؤواهم جهنم وبئس المصير ورب الله مثلا لذين كفروا امرأة نحيم امرأة نوطة كانت تح تعبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا اقيل دخولا النار ماعدا دخين ورب اللهم تنن الذين آمنوا رأته في الرعون اذ قالت ربي بني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم ظالمي ما مري مبنى عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبي. وكمت من القانتين